فجر تفتق معلنا النور الصباح وبه استنارت لدنا بنت النجاح صفحات سنتنا قرأنا فارتوى أرواحنا وانساب للدرب الفلاح اليوم عيد فالسعادة سنة نقشت على قلب فأهده شراح عشنا الرقي مع الحبيب وصحبه في رحلة هي للحزين المستراع الله لو تدرون يوما ها هنا كم فيه من روح تطير بلا جناح فهنا مع الإشراق تبسم حلقة في همة تحيا بنيات الكفاة وتبرعمت وردات خير مجالس أهلا براعمنا سننتظر الفتاح ستظل أجيال لأمة أحمد ترقى وتقرأ في الغدو وفي الرواح حتى إذا وفدت إليه بمحشر ورأته عند الحوض أطلقت السراح فهناك ينسى العبد دنيا أضمآت نفس المحب وبلبل الأشواق صاح يا سائل كيف السبيل لهذه كيف اتباع المصطفى حقا يتاح سأجيب أنتهب الدقائق همة عند القراءة للحديث بلا مراح فيه الصحابة أخبروك بسمته فتراه في حزم وساعة المزاح لم يترك سقط المواقف مهملاً حتى يديه جبينه حوت الصحاح في ذي المجالس أنت تصحب ثلة ألفه نزول الوحي في عصر الصلاح خير القرون تعيش بين بيوتهم أسواقهم وكذا المساجد والبطاح إن حدثك عن النبي بكيته شوقا وهيئة المراكب للنجاح الكل في سفر وعمرك مسرع قفها هنا فكر وخذ درع الرياح فغدا إذا يوم تغاب نظمنا سيفوز من يلقى العزيز بلا جناح شكرا وحبا ثم وصلا صادقا بدعاء ظهر الغيب لا يمحوهما لمن استقى ثم ارتوى ورى والورى يا سعد من يمشي وعطر المسك فاح يا رب أسعد ثم أكرم من سعوه حتى نتم الست من كتب الصحاة ربه صل على النبي وآله ما عم ليل ثم حياه الصباح